124. وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 125. وإنا إلى ربنا لمنقلبون 126. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ منه ما يخلق بناته وأصفاقه بالبنيين وإذا بوشِر أحدُه بما ضرب للرحمن مثلاً ولا وجهه مسوَّز وهو كريم أو مي ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبيد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 أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباء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 124. قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم بكافرون فاتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين 126. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه نني براء من ما تعبلون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل ما تعطها أولئك 119. حتى جاءهم الحق ورسول مبين 110. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون 111. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 112. يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعض بعضا سخيا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لا يجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوت مسقفة من في الضهر ومعارج عليها يُرهو.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 وَمَن يَعْشُو عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضَ لَهُ شَيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِيمٌ وَإِنَّهُمْ لَا يَصُدُّنَهُمْ عَن السَّبِيلِ وَيَحْتَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لِيتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقِينَ فَبِكَ سَالُ ولئيلفعكم اليوم إن لم تؤمنكم في العذاب مشتركون أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَتَقِمُونَ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 111. إنهم كانوا قوما فاسقين 112. فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين 114. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون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 124. وإن الملائكة في الأرض يخلفون 125. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون 126. هذا صراط مستقيم 127. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين 119. ولما جاء عيسى في البينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعوا 121. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 122. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم 123. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 117. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 118. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون 119. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين 110. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون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 111. قال إنكم ماكتون 112. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارمون 113. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون 114. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم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 وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَأَلْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الشَّفَاعَةِ إِلَّا إِلَّا مَا شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَا يَقُولُونَ 114. فأنا يؤفكون 115. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 116. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون